ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا للذين كانت أحينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يشتطيعون شمعا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 بالأخسرين أعمال من الذين ضل شعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحرطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وجنا ذلك جزاؤهم ده إنم بما كفوا واتخذوا آياتي ورسلي هجؤا إن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 مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّ مَأْلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا